إخوة الكرام مازلنا بفضل الله بمن وكرم علينا مع التفسير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 فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون أنهم مواقعها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل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 بزاك الله خير وقفنا عند قوله جل في علا ومن سير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وأن هذا بيان وجلاء لعظيم ربوبية الله جل في علا وهذا الأمر على يوم القيامة يعني هذه المشاهد كلها تحدث يوم القيامة كما قال الله جل في علا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء يجعل الله الجبال كثيبا مهيلا وتتلاشى مع الأرض ويبدل الله الأرض غير الأرض والسماوات كما قال الله جلال فعلاء يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فبار رزول الله الواحد القهار قال وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وأن الله جلال أحد إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم قيامة فردا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد رئتمونا كما خلقناكم أول مرة وعرضوا على ربك صفا مصطفين جميعا هذا في علاه. لقد رئتمونا كما خلقناكم اول مره يعني لا معكم من مال ولا جاهن ولا سلطان ولا شفيع ولا صديق ولا ولد ولا شيء يحميكم او يشفع لكم او يجادل عنكم قال الله جل وعلا وعرضوا على ربك صفا لقد رئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان نجعلكم موعدا قال ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس حفاتا عراتا غرلا غير مختنين كما بدأهم الله جل على قال بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدها كالدهريين الذين قالوا وما إلا الا الدهر واهل مكه المشركون الذين استبعدوا البعث والنشور جحودا بايات الله جل وعلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال من يحيي العظام وهي رميم زعم الذين كفروا ان لا يبعثوا قل بلى ورب تبعثنا ثم تنبهن بما بما عملت قال الله جل وعلا وعرضوا على ربك صفا قد ارئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب زعمتم زعما كذبا فيه وفيه الخرص والتخمين قال ووضع الكتاب وفطرى المجرمين مشفقين مما فيه ووضع الكتاب الكتاب اختلف العلماء في المقصود ما المقصود بالكتاب ووضع الكتاب اي كتاب في الكتاب الذي سطر فيه ما تعمل خلاق قبل وجودهم عندما خلق الله القلم قال له اكتب, ما اكتب قال وما اكتب قلت اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة كما قال الله جل وعلا ولقد كتبنا في, في ولقد كتبنا في الزبور ولقد كتبنا في الذكر ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض رسوها عبادها الصالحون أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال وما اكتب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة هذا الكتاب الذي سطر فيه كل شيء قبل خلق الخلق وكما قال عبد الله بن من بن العاص خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه كتاب كتابان كتاب في يمين وكتاب في شمال قال فرغ ربكم من العباد وخير معنا قول قول الله جل فعلان ووضع الكتاب أي حساب يعني يحاسبون تصل القضاء بين العباد وهذا لا يكون إلا بعد شفاعة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم فالأمر يشتد عليهم يشتد الكرب من خط وتدن الرأس الشمس من الرؤوس وجميعا يذهبون يستشفعون بآدم عليه السلام بنوح بإبراهيم بموسى وكل يحيل ويقول لست هناكم نفسي نفسي حتى تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها فيستاذن ربه فيؤذى له فيخره تحت العرش ويحمد الله بمحامد علم الله في وقتها محمد. فيشفع في فصل القضاء فيفصل الله جلال فعلاه بين العباد والساس وكتاب الأعمال وكل يؤتى بكتابه كما قال الله وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وحق أنه قد يكون الأمر على الثلاثة وليس فيه خلاف قد يكون أمر على على الثلاثة يعني يكون المقصود به هنا ووضع الكتاب الكتاب الذي يستنسخ منه أو الحساب فصل الخطاب وهذا بعدما يأخذون الكتابهم وكتاب الأعمال منهم من يأخذ كتابه أو يميني من يأخذ الكتاب وراء ظهري بشمالي وراء ظهري. ووضع الكتاب فترى المجرمين المجرمين كما قال بعض العلماء كل إجرام ذكر في الكتاب على الكفر. كل إجرام ذكر في الكتاب فعلى على الكفر هو أضم الظلم. فترى المجرمين يعني ترى الكافرين فترى المجرمين ترى الكافرين هذا قالوا مجهاد وغيره من أهل التفسير. فترى المجرمين, مشفقين مما فيه فترى المجرمين مشفقين مما فيه يعني مشفقين خائفين وجلين مما فيه من الأعمال التي اتدروها والأعمال التي أعملوها والتخطيات والتجاوزات والتعديات والكفريات التي جمعت عليهم وأحصاها الله جل فعلاء عليهم وأدها عدا قال مشفقين مما, مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. قالوا يق و يقولون فكل واقع في الهلك يقول ذلك يتحسر ويقول ويلي أو يقول يا ويلتنا لأنهم رأوا العذاب ولأن الله على بين لهم مآلهم ما في النار.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 فهذه حسرة شديدة تقع عليهم ويقولون يا ولتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحساها وهذه من عظيم ربوية الله جل في علاه الملاك يصعدون بما كتبوا فيستنسخون من اللوح المحفوظ وما كتب فيه لا يتبدل ولا ولا يتغير وهذه دلالة على إيمان الله أن الله على ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون وكتب الله كل شيء مقادر الخلائق جميعا قبل أن يخلق الخلق كما قال الله جلاله وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر وكل صغير وكبير مستطر ويقولون وانتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا والمعنى هنا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة بعض الرماق قال لا يغادر صغيرة مثل الذنوب الصغيرة من الصوائر كان كقبلة ك, ك, ك كسرة اللقمة هذه صوائر ككذبة ما ولا يستمر عليها لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من كبائر الذنوب وقيل ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة فلا يترك التبسم فأكتبه والضحك والقهقها يكتبها صغيرة وكبيرة الحق أنه يكتب كل شيء من ذنوب ومعاصي وسيئات وصغائر وكبائر من اتسامات من ضحكات من تجاوزات من أخطاء كل ذلك مكتوب كل ذلك يكون مكتوبا إذن قالوا يا ولاتنا ما لهذا الكتاب لا يغادل صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها الا عدها واثبتها ولا اغرب ولا غيب عنه ذره في سماته ولا ولا في الاراضي فقد وجدوا ذنوبهم محصات احصاها الله عليهم كما الله لا الله ونسوب ووجدوا ما عملوا حاضرا وجدوا جزاء ما عملوا وجد النار والعذاب الشديد كلما نضجت جنودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فالله النار إذا من مكان بعيد سمعوا لها تغيوظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا المقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا وحدا ودعوا ثبورا كثيرا اللهم نجدنا فطرى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما قدموه مكتوبا مثبتا في الكتاب رأوا جزاء حاضرا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحسنها غادر معاملة حاضرة ولا يظلم ربك أحد والمعنى لا ينقص من حسنات المجور لا ينقص من صلوات الذي الذي تعبد لله إلى شعلاه ولا أيضا يزيد في سيئات الكافر بل ولو كان للكافر حسنات أعطاه الله جل وعلا فلقها يوم القيامة يوم أو أو أطعم مسكينا أو أطعم كل كبد راتب فاطعمه أحسن اليه ورفق به فالله تعالى يخفف عنه العذاب يخفف عنه العذاب لذلك قال ولا يظلم ربك احد امر ربك بظلام للعبيد قال الله تعالى في الحديث يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما وقد أمر الله ونبئه أن أن أن أن أن يذكر هؤلاء المتك يذكر هؤلاء المتكبرين عن مجالسة الفقراء قصة إبليس وما أورثه الكبر والمعاندة والطراصة أين ذهب إلى نار الترزق؟ قال الله تعالى وإذ قلنا لملائكته جدوا لآدم فسلدو وقد قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر الرب اخذت تاخذون اوليائها واولياء من دوني وهم لكم عدو بئس الظالمين وقد قلنا للملائكه اسجدوا لادم سجدوا له طواعيه لله جل وكان سجودهم طاعه لله لان الله الذي امرهم الا فما فما كانوا يسجدوا له وهنا الضار على أراد ان يبين لهم عظيم فضله وعظيم مكانته وخطر مكانته فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء علموا الاسماء ثم قال أنبئوني بأسماء, بأسماء هؤلاء قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم وهذا في تنبيه لقدر مدرسة فهذا في تنبيه هذا فيه تنبيه لفضل العلم ومدرسة العلم ومذاكرة العلم بأن العلم يرفع صاحبه وأن العلم ينجو به صاحبه قال الله جل في أولا وإدخلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا سجدوا إلا أبليس لأنهم أذعنوا على أنهم أعلم قال أنبئوني قال أنبئوني بأن أسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا العلماء سبحانه العلم الله لما إلا ما إن كانت حكيم قال يا آدم أنبئهم بأسماعهم لما أنبئهم بأسماعهم عرفوا قدرهم وخطر مكانته قال الله تعالى ادخلنا الملائكة تسجدوا لآدم وسجدوا إلا إبليس ابى, أبى واستكبر وكان من الكافرين إبليس حاد عن الطريق لذلك كان ملعونا إلى يوم الدين وَهؤلاء لَمَّا سَجَدُوا مَا سَجَدُوا لِلَّهِ وَلَكِنْ سَجَدُوا اللَّهِ تَعَالَى أَوْ سَجَدُوا مُتْوَاعِينَ لِلَّهِ تَعَالَى كَمَا أَمْرَامُ اللَّهِ بِبِسْرِيُودِ آدَمَ قَالَ وَإِذْ قُلْنَا إِلَى مَلَائِكَتِ الْجُدُورِ آدَمَ فَسَجَدُوا إِلَى اللَّهِ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَخْ أَمْرَ رَبِّهِ فِي قَوْلِهِ كَانَ م هلف العلماء هو من الجن ام, لا أم من الملائكه فادعى عباس أنه كان من الملائكه انما قيل من الجن انه كان من قبل من قبيل من, من, من الملائكه يقال لهم الجن. قال ابن عباس وهذا ضعيف جدا والصحيح انه كان من الجن كان من الجن حقيقه لكن لو قلنا انه كان من الجن حقيقه, من الجن حقيقة كيف نفعل في مساله أنه كان مع الملائكة كنا كان مع مع مع الملائكة أبادة لله دل في علاه. لكنه أضمر كبرا في قلبه والله يعلم به لذلك قال قال الله تعالى قلنا الملائكة سجدوا الآدم سردوا إلا إبليس لذلك صارت الحرب شعواء إلا إبليس ابى واستكبر وكان كافرين فهو إباء وكفر ابى واستكبر وكان وكان من الكافرين قالوا تقولنا الملائكة بستجو العالم سردوا إلا ليس كان من الجن حقيقة هو من الجن ولذلك هو له ولد والملائكة ليس لهم ولد قال ففسق عن أمر ربي ففسق عن أمر ربي يعني خرج عن طاعة ربي خرج عن طاعة ربي والما نعصى هؤلاء يتناوشون بعيد الصحيح انه فر انا ابليس كان جن من الجن ففسقا عن امر ربي فخالف أمر ربي فاعرض عن امر ربي كان فاسقا بذلك فاعرض عن عن, عن, عن, عن امر ربه فلوعنا الى يوم الدين قال فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ولتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى وواجدوا ما أحمق وواجدوا ما عملوا حاضرا ولا يضم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة تسجدوا الآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر لهم كافرين وإذ قلنا للملائكة تسجدوا الآدم فسجدوا إلا إبليس كانت نجد مفرسق عنه ربي أفتتخذون أدريات وأولياء من دون يوم لكم عدو بئس للظالمين بكلا وفي قوله ففسق عن أمر ربه أي خرج عن طاعته تقول فسقت الرطوبه من قشرها إذا خرجت منه خرج عن الطاعه واتى فسقا وعصى ربه جل ولا على بصيره بل, بل راجع الله في حكمته وهو يقول, هو يقول ارايتك هذا الذي كرمت علي فان اخرتني الى يوم القيامه لاحتنقن ذريته الا قليل وقلنا الملائكه سجودوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه فاتخذونه هو وذريته واولياء من دونهم وهم لكم اعدو بئس للظالمين بدل بئس للظالمين بدلا فبئس اتخاذ الظالمين بدلا الشيطان بدل من ان يتخذوا الرحمن وليا بئس الشيطان البدل بئس الشيطان بئس بئس وحسر وويل بئس الشيطان ضرريه قال أفتتخذونه إنكار الاستفهام هنا استفهام إنكار ينكر عليهم ما كان لكم أن تأخذوا هذا وليا أفتتخذونه أوليات وأولياء من دوني وهم لكم عدو بأس للظالمين بدون فمن بدل الخير بالشر ومن بدل الأدنى بالأعلى فقد قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولخلق أنفسهم وما كنتم التقليدين عضبها ما أشهدتهم خلق السماوات وما خلق السماوات والأرض من الذين تكلم عنهم الله جل فعلاء نوم ما أشهدهم خلق السماوات والأرض قيل إبليس ذريته وقيل الملعكة وقيل جميع الكفار وقيل جميع الخلق والمعنى أنه لم يشعور في خلقنا وفي هذا بيان من الغناء عن أعوان وإضار كمال القدرة طال الله جل فعلاء وكان فيهما آلياتهم إلا الله لفسدتها وأيضا يناسبه وقال الله جل فعلاء وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولده ولم يكن له شريك في الملك فلم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ولا خلق انفسهم فما أشهدتهم أو اشهدت بعض بعضهم خلق بعض قال وما كنت منتخذا المضلين عضدا والمضلين اهم من يملك الضلال وايضا سبب الاسباب هو ابليس إبليس زي قال ما كنت متخذ المضلين عضو ده ما كنت متخذ المضلين إبليس الشراطين عضو ده أي أي معينا ونصيرا والمعنى هنا أن أباه كان يتمنى أن يعوينهم وأن له ذلك ما أشأتهم خلق سمات والعضو على خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلينة عضو ده. نقف من ده دي بقى. صحة القياس كما خلقناهم اول مره صحه القياس سعه علم الله الهلاك على على القلوب الهلاك على ادواء القلوب وكفى كفى بالله نصيره كفى بالله غليا وكفى بالله نصيره حرمت الرجم بالغيب بغير, بغير علم حرمت الكلام بالغيب بغير علم وفي أسئلتك المشيلي فيها صحة القياس يا نايم لا فيها سيد يقول القلوب بيد الله يقلبه كيف يشاء إذا كان صاحب القلب قاسي ويريد ترقيقه ماذا يفعل يكسر من ذكر الله جل في قال الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وكثرت الاستغفار من أفضل الذكر ما هي الحكمة من التي جاءت مبينة للمجهول في كتاب ربنا مثال ما جاء طوين بخيت السؤال مخيت السؤال ان احمد بيقول الفؤاد شف طيب وجوب موالاة المسلمين الفائدة وجوب موالاة المسلمين وما كنت متغذى المبلينه عضو ذا نعم وجوب موالاة المسلمين إلى كتاب الحوالة ما في المهزة